قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طغين فحق علينا قول ربنا اغوايناكم اننا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم اذا قيل لهم لا Hola, وَجَاءَ <سؤال> لَنَا <سؤال> <سؤال> Yeah. yeah. That's you know, that سلامات سلاموا المؤمنين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 bacakları yere inenler fahirim selâmet ala selâmet inne ke te كلا باب قومه Ve innena nalwaqala lehu Rasasina fekkel ileyena Dolaylı that's up right right